وقضىنا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلوا علوا كبيرا فاذا جاء وعده لا غاباعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا فجاسوا خلال الديار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 فإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلِمُوا تَتْبِيرًا عَسَى ربكم أن وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وَجعلن الليلى وَه رَآتَين فَمَحوونَ آيةَ الليل وَجنا آيَةَ النهالمُ بَصِرَةً لتَبتَغُ فَضونَِّ رَبّكُمْ وَل تَعلمُ عدددَ السنينَ وَحساب وَكُلَّ شيءَ فَصَّن تَفصلا وَكُلُّ إِنْسَانٍ نَّلْزَمُهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه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 ثُمَّ جَعلنا لَ جَهَرنَّمَا يَصلْلَهَا مَذْمُ مََّ دُحورَ وَمَنَ رَادَ ل خَِةَ وَسَعَلَ سَعيهَا وَهُومُ فأولئك فأولئك مِن فَأُولائِك فَأُولائِكَ كََ سَعيوم مَشكور كلُلُّ مُِّهَا أُولاءِ وَهَا أُولاءِ وما كان عطاه ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله ناخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا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 ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاقا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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إنك لن تخرق الأرض ولن تبدغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلى أن ولا تجعل مع الله الهانا خرافة القاف في جهنم ملوم من مدحورا افا اصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناث انكم لا تقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليزكروا ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا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 وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدا ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذا يستمععُونَ إلَكَ إِذ م نَجوَ إِذ يَقولُُ الظَّانمُونَ إِن تَتَّبيونَ إِلاا رَجد مسْحور قظُركَْفَ بََبُ لَ لَْ تَلَ فَضَلُّ فَلَا يَْستَطعون سَبِيلَ وَقالوا أيَا كَُّ عظَامَ وَررفَةَ لَِّ لََ بعثُونَ خَلْخَ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 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالظُّمُؤِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ ينزغ بينهم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 إلا إبليس قال أسجدوا لمن خلقت طينا قال رأيت كذا الذي كرّمت علي لينخرت لي إلى يوم القيامة لينخرتني إلى يوم القيامة فلأحسنكن ذريته إلا قليلا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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَمَن تَمَّمُوا أَن يُقْصِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا لا لَا تَجِدُوا لَكُمْ وكيلا اما منتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيع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 وَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وأضل سبيلاً وَإِن كادوا ليفتلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك مِنَ الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 وَقُلِ جاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ والا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَا أُوسَا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إليه ثم لا تجد لك بِهِ علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله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 أو تكون لك جنة من نخيل وعنبيا فتفجر الانهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخوف أو في السماء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 قُل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفاه الله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له موئلا امنا دونه ونحشورهم يوم القيامه ونحشورهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما وَنَخْشُرُهُمْ يَوْمَ الْ القِيامَةِ عَلَى وَوجُهِهِمْ رُمَو وَبُكْمَوَصَُّ مَا وَُم جَنَّمْ كُل مَا خَبَتْ زِدنَهُُم سَعير ذَلِكَ جَزَُهُم بِأََّهُم كَفَرُوا بِآياتنَا وَقُوا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَلَمَّا نُبْعَثُون وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قادر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 كللا وَْتُم تَمِْكونَ خَزَ إِ رحْمَةِ رَب إذ ال لا أَمْسَكتُم خَشيَةَ لفََّ وَكَانانَ لِسَُ قاتُور أَلَم يَرَوََّ اللهَّ الذي قَلَقَ السَّمواتِ وَلَضَ قادِرٌ عَلَى أي يَخْلق مِسلَهُم واجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا كلا منوا به أو لا تؤمنوا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 اَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تُجَاهِرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ الذي الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وكبره تكبيرا